خليني ما يغيرون حسين غير ما احب انا مجنون انا مجنون دوي حسين غير ما احب خلي ما يغيرون حب حسين انا مجنون خليني ما يغيرون حب حسين ya betul loye betul ni qalb عالم الفؤاد عالم الزرق قلبي ذاب وهل نهجواليتك وحليب امي تذوقت وعشق حسيتك عالم الزرق قلبي ذاب وهل نهجواليتك وحليب امي تذوقت وعشق حسيتك سيجننني غرام مو روح صارت بيته وبشرايين زرعت والنبض سميتها يا صباح حمدان حسين غير ما ابلا صبح ما احيف واللي نومون خلي انا مجنون واللي نومون خلي انا مجنون انا, مجنون أنا مجنون يبدوا القرب ما احد واللي فجرونا يا مدلول يا مدلول هاي النوار الجبين تنور بيلاده ونور وجهه على البشر تنثر غرام وعياده هاي النوار الجبين تنور بيلاده ونور وجهه على تنثر غرام وعياده اليوم كل الكون يتعنى ويطوف سياده والامام المنتظر يبع الفرج معاده ليلي يثك المحب صيام غير ما احب لي ليه يهتك المحب صيام غير ما احب واللي عادون خليه يسمعون حب انا مجنون واللي عادون خليه يسمعون حب انا مجنون انا مجنون انا مجنون, أنا مجنون, أنا مجنون انا ما غير يا ولد <متدون> يا متي ما ته حرشمس خجلانه من هلمولد ليله فطر يسعتن بهذا الفرح يتعب ليله فرحان الكواكب ابتسم كل فرقد ليله حتى اللي اذبته بالسواد وعيت فطرس بجن حكتب سيان غير ما احب فطرس بجن غير ما احب والي والون ندبون واللي وحسين أنا مجنون, أنا مجنون انا لو طهر <تحضر> املاك اسم الحدر عليهنونه سين كعبت شوق مهدي يصير ويطوفونه طهر املاك اسم عابس الكل اصبحت مجنونه شلون عاشق عن حبيب ابغيهم وي منعونه حبه من عذب حسين غير ما احب حبه من عذب غير ما احب والي منعون ما يقدرون حب حسين انا مجنون ولي منعون ما يقدرون حب حسين انا مجنون ana majnul ana majnul ay ghayr اللي يفجرون خلي يفور حب حسين انا مجنون واللي يفجرون خلي يفور ندبون حب حسين انا مجنون انا مجنون, أنا مجنون كلمات وألحان خادمه الحسين الشاعر ابو محمد الحميداوي الاخراج والهندسه الصوتية فؤاد الراجي اداء الرادود الحسين مولى ندير الرماحي